وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء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 بسم الله الرحمن الرحيم حاميب والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في في كتاب لدينا لعلي سقيم افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوم مصرفين وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مفل الأولين